سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ الْنَارِ أَنَّمَذْ وَجَدْنَا مَا وَعَذْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَذْ رَبُّكُمْ حَقًّا طَالُونَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبهون بارجا ويبهون بارجا وهم بالأجر كافرون وبينهم خجانون على الأعراف رجال يعرفون كلهم بسمائهم ولا دمغصاف الجنة أن صلوا عليهم لم يدخلوها. إذا صرفت أبصاركم تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القرم الظالمين ونادى أسلاك الأعراف رجاء يعرفونهم بسيمان قالوا وَبَأْذَلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَلَدَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ هَلْ فِي طَوْعِنَا مِنْ غُلَاءٍ أَمْ مِنْ مَا وَسَوَى اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَطَّمَ الذين اتخذوا دينهم نهوا ولعبا وغلطتهم الحياة الدنيا فاليوم ينسهم كان سوري الله يونهم هذا وما كانوا بآياتنا يجب